لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ع ج ي م ي ا أيها ا ل ن ا س اضرب م ث ل ف ا س ت م ع و ا ل ه إن ا ل ذ ي ن تدعون م ن دون الله لن ا ل ح س ن ه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 م و س و م ن ا ل ن ا س إن ا ل ل ه س م ي ع بصير ي ع ل م ما بين أيديهم و م ا خ ل ف ه وإلى ا ل ل ه ترجع ا ل أ م و ر ي ا أ ي ه ا و اسماء ج د واعبدوا و ا ب ر ك و ف ع ل الله ا الحسنى ا ل جهاده اجتباكم من ملة حرج أبيكم ب ي إ ا ه وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله م و م و ل ه ا ل ن ا ب ل م ي ل ل و ل و م ا ل ا س ل ا م ي ر